عجيبة يا سلوان هي عجبه جبتك يا الشمر لختك يا ابو الشمر الشمر لختك يا ابو سبلها سبلها صاحت حين عناقة سبلها سبلها يا خوي يا هولك بوفاء يا خوي يا خوي يا هولك بوفاء سبلها سبلها ويا ول وسبك حد ووطية ويا ول وسبك حد يا فاه القرات انقطع من العدى الفرايات الفرايات انقطع من يا فاه يا فاه استبل ما روك بتحسي سفرنا بي الهادي يوفى ما لو حلل ما كان سر سال دول حيل والحكم اوصاف فيها لا قسم في هوش او تعال في فيه هوش او ذابر الليل معك سو يا ابن Jebre atwe leila ابن <laughs> امي <laughs> <laughs>